نعم. قال المصنف حذره الله الفصل الثاني العلاقة بين علاقة بين الإسلام والإيمان والإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان وعند الاقتران والتقييد يفترقان. فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة والإيمان هو الاعتقادات والأعمال الباطنة ولا بد من اجتماعهما في العبد فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام ومراتب الدين ثلاثة أولها الإسلام وثانيها الإيمان وثالثها الإحسان في الاعتقادات الباطلة والأعمال الظاهره نعم العلاقة بين الإسلام والإيمان اختلف العلماء في العلاقة بين الإسلام والإيمان ومنهم من قال الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام ولا فرق بينهما وهذا اختيار طائف من السنة ومنهم من الإمام البخائي رحمه الله ترى هذا في صحيح وهو قول الخوارج عن مسجد العيضان يسدل بقول الله تعالى عن قول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بث من أكسبين هذا بيت واحد حطوبة وصف بالإيمان وصف بالإسلام ودل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان القول الثاني انهما يختلفان فالإسلام هو الاعمال الظاهره والإيمان هو الاعمال الباطنه القول الثالث انهما يجتمعان ويفترقان اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا فاذا اطلق الاسلام وحده دخل فيه الاعمال الظاهره والباطنه وإذا اطلق الإيمان وحده دخل فيه الاعمال الباطنه والله وإذا اجتمع اسر الإسلام بالاعمال الباطنه واسر الديانه بالاعمال الظاهر واسر الاسلام بالاعمال الباطنه ادع على هذا حديث جبريل حديث جبريل لما سالني عن الاسلام فسر لي شيء بالاعمال الظاهره قال الاسلام ان تشهد ان الله, الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتدفع الزكاه ولما سال عن الايمان فسر بالاعمال الباطنه ثم بالله يا بولائكه ورسوله ورسله ولاخره لان هو سبعه ولا ترسم وحده مثل ان دي عند الله الاسلام يشمل اعمال الباطنه والظاهره واذا ادخل الايمان وحده دخلت فيه الاعمال الظاهره والباطنه وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور اهل السنه وغيرها فيقال الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع اذا اجتمع ايمان واسلام افترق كل واحد له معنى هذا الاعمال الله و اذا افترق جاء الاسلام واحده و جاء الايمان واحده اجتمعا دخل في كل من اعمال الله و هذا لهم مثل الفقير والمسكين اذا اجتمع صار الفقير لا يج هو الذي لا يجد نص الكفايه لا يجد شيء او يجد أقل من نص الكفايه والمسكين هو الذي نجد نصف الكفايه الا انه لا نجد الكفايه واذا اشتى اضطغى وحده دخل فيه المسكين واذا دخل المسكين وحده دخل فيه الفقير اذا اجتمع في ترقه وزره دي الربوبيه والهولويه اذا اطلقت الربوبيه دخلت فيها الاولويه واذا اطلقت الاولويه دخلت فيها الربوبيه واذا اجتمع استثره ربوبيه بافعال الرب واستثره الاولويه بالعباده واضح هذا اذا هذا هو الصواب العقله الاسلام والايمان انهما اذا اجتمعت ترقه واذا افترق اجتمع اجتمعت إذا أطلق أحدهما وحده دخل فيه الاخر واذا وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى قال إنه الإسلام والإيمان عند الإطلاق والتجريد يترادفان وعند الاقتران والتقييد سريقان. هذا هو الصواب والمساله فيها التقوى كما سمعت فالإسلام هو الأقوال والأعمال الظاهرة والإيمان هو الاعتقاد والأعمال الباطنة ولا بد من إشعيمها في العبد لا بد العبد يكون مسلم مؤمن فلا يكفي إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون الإسلام. ومراتب الدين ثلاثة أولها الإسلام ثانيا الإيمان ثالثه الإحسان إسلام في أي شيء في عقيدة القلب وفي العمال الظاهر الدليل على أن مراتب الدين ثلاثة حديث تبرير. لما سأل النبي عليه وسلم، ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإسلام ثم قال أتدرون من الش قال الله والرسول قال هذا جبريد أتىكم وأعلمكم دينكم فجعل الدين ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان والإحسان يكون في عقيدة القلب سليمة ويكون في العمل الظاهر الله نعم قال الفصل الثالث مراتب الإيمان وإذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب فإن كماله له الواجب فعل الأركان والمفروضات وترك الكبائر والمحرمات وكماله المستحب فعل المندوبات وترك المكروهات والورع عن الشبهات والإيمان يزداد بطاعات القلب واللسان والجوارح وينقص بمعاصيها فكان مراتب ودرجات هذا الفصل في مراتب الإيمان إذا كان أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب أصل الإيمان التصديق والانقياد التصديق هذا يكون في الأخبار والانقياد يكون في العمل التصديق الاخبار اذا جاءك الخبر صدق والانقياد في العمل اذا جاءك العمل جاءك الامر فتنفذ وإذا جاءك النهي فتنتهي فالانقياد في العمل والتصديق الخبر هذا اصل اصل ايمان التصديق والانقياد جملة وعلى الغيب يعني التصديق في الغيب جملة وعلى الغيب فان كماله الواجب كماله الواجب ان تؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات قالوا فعل الاركان الأركان اللي هي الجوارح والمفروضات وترك الكبائر والمحرمات هذا كمان كبائر هو واجب الإيمان له اصل وله كمان واجب وله كمان مستحب ما هو اصله التصديق والتنفيذ تصديق والانقياد تصديق ليس للاخبار والتنفيذ للاوامر والنواهي هذا اصل كماله الواجب فعل الواجبات تترك محرمات، فعل الأركان المفروضة تترك محرمات، كماله مستحب فعل المندوبات تترك مكرهات والورع عن الشبهات. إذا الإيمان له أصل، وله كمان واجب، وله كمال مستحب. ما هو أصله التصديق والتنفيذ تصديق. كماله واجب فعل الواجبات تترك محرمات، كماله مستحب فعل المندوبات تترك مكرهات والورع عن الشبهات. الإيمان يزداد بطاعة القلب واللسان والجوال وينقصه مع عصيها فكان مرتبة درجات يعني الإيمان يزداد بطاعة القلب إذا شكر الإنسان ربه بقلبه وصبر فإنه يزداد إيمان وكذلك طاعة اللسان إذا قرأ القرآن ودعا الله زاد الإيمان الجوال إذا صلى وصلى زاد الإيمان وينقصه بمعاصيه ينقص الإيمان مع عصي القلب ومع عصي الجوال فكان مرتبة درجات نعم سمائل. قال وأولى مراتبه الإيمان المالع من الخروج في النيران وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان المجمل وحقيقته التزام العبادة لله تعالى وحده فلا يتوجه بالشعائر الا إليه وإفراده بالطاعة والانقياد فلا يرجع بالتحريم التحريم والتحليل الا إليه وان اخل صاحبها الظالم لنفسه بالواجبات وقارب السيئات ما دام مجتنبا للنوافذ المكفرات واوسطها الايمان المانع من دخول النيران وقد يسمى الإيمان الواجب او الايمان المطلق او الايمان المفصل ويتضمن مطلق الايمان وزياده فعل الواجبات وترك المحرمات وهذا كماله الواجب وهذا كماله الواجب وأهله في الفضل على مراتب وصاحب المكتصد أول منازل الجنة فلا يلج النار ابدا وانتفاء الإيمان المطلق لا يلزم من هنا في مطلق الإيمان وأعلى الإيمان المرقي لصاحبه في درج الجنان وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل بالمستحبات ويطلب فيه تحقيق الإيمان المطلق مع ازدياد من فعل المستحبات وتوقي المكروهات وهذا كماله المستحب وصاحب السابق بالخيرات إلى أعلى الجنات ويدل على تلك المراتب قوله تعالى ثم عرفنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالأول المسلم, الأول المسلم صاحب مطلق الإيمان والثاني المؤمن صاحب الإيمان المطلق والثالث المحسن صاحب الإيمان الكامل بالمستحبات نعم هذا يصل في مراتب الإيمان قال أصل الإيمان التصديق والانقياد جملة كما سبق واولى مراتبه الإيمان المانع من الصدود في النراء وقد يسمى أصل الإيمان أو مطلق الإيمان أو الإيمان مجمل وحقيقته التزام العبد لله تعالى وحده فلا يتوجه بالشعائر إلا إليه ويفراده بالطاعة والانقياد فلا يرضع في التحريم والتحليل إلا إليه وإن صاحبها الظالم نفسه بالواجبات وقاره في السيئات ما دام مسلما للنواقض المكثرات سبق ان اصل الايمان هو التصديق والانقياد اولى مراتب الإيمان الايمان اولى ادنى مراتب اقل مراتب الايمان ما هو الذي يمنع صاحب الحود في النار ادنى مراتبه قد يكون معه ايمان يمنعه من الخود في النار وهذا يسمى يقول يسمى اصل أو او مطلق الايمان او الايمان المجمل حقيقته هذا متى يكون الانسان معه ادنى الايمان الذي يمنع من في النار اذا اخرس العمل لله لا يعبد الا الله لا يتوجه بالعمل العباده إلا الى الله في صلاته و صومه زكاته حج فلا يتوجه بالشعائر الشعائر العباده كالصرف والسيئون الا اليه و الله بالطاعه والانقياد الانقياد فلا يطع الا الله ولا ينقذ الا الله فلا يرجع في التحريم والتحليل الا اليه الله تعالى هو المحرم والمحلل واذا خلص صاحبها اظلم نفسه بالواجبات وقرف السيئات واداب السيره للنواقض والخطيره لانه يقول اولى مراتب الايمان ان يكون مع الانسان ايمان يمنعه من الخلود في النار ويسمى هذا ايش يسمى اصل الايمان داود يكون مع الانسان اصل الايمان ويسمى مطلق الايمان ويسمى الايمان المفصل متى يكون معه اصل الايمان الذي يمنعه من الخلود في النار هل يكون واحد ما يقع في اول الشرك موحد لله اذا صلى, صلى الله لله اذا دعا لله يكون وحد لكن قد يكون مقصد يفعل بعض الواجبات. بعض الواجبات مخل بعض الواجبات مثل يجب عليه بر لكن ما بر والديه اخل بالواجب ولا لا ويجب عليه صلاح ما صلاح يفعل بعض المحرمات يتعامل بالربا او ياكل الاسواق لكن هو وحد ما عنده شرك ماذا نقول هذا يقول هذا, عند هذا عنده أقل مراسب الإيمان الذي يمنعهم يخرج في النار لكن ما يمنعهم دخول النار قد يدخل النار لأنه يتعامل بالربا أو يأكل رشوة ويقصر واجه لكنه لا, لا, لا يخلى يعزل ثم يخرج النار وقد يعفع إذن أضعف أو أولى مراسب الإيمان وهو الذي يخرج في النار هو أن يكون موحدا ولكن مع كونه موحد قد يفعل بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات هذا معه اصل الايمان الذي يمنعه من الخروج في النار لكن لا يمنعه من دخول النار قد يدخل النار هذا توحيد معه لا بد منه قال فلا يتوجب الشرع إلا اليه ويفرده بالطاعه والانقياد فلا يرجع في التحريم يفد الله تعالى بالطاعه فلا يطع الله الرسول عليه السلام والانقياد فلا يرجع في التحريم والتحليل الله. الا الله حتى يكون موحد وإذا خلى الصاحب والظالم نسبه بواجبات وقرف السيات هذا مجسّن به للنواقض والكفّرات هذا عنده أول مرتب أول مرتبة أو سط راتب الإيمان الإيمان والمع من دخول النفاق نقول سما الإيمان الواجب أو الإيمان المترق أو الإيمان المفصل يكون معه إيش الإيمان الذي يمنعهم من دخول النفاق الأول معه إيمان يمنعهم من الخلود ولا لا يمنعهم من الدخول والثاني معه إيمان يمنعهم من الخلود من الدخول ويسمى الإيمان المطلق أو الإيمان الفصل الإيمان اللي يمنعه من دخول ما هو أن يكون موحدا وأن يؤدي الواجبات من تلك المحرمات. بس ولا يزيد ما يزيد لأنه فن... لا يفعل المستحبات ولا مستحب ما يفعل مستحبة فالمستحبة. هذا معه أصل الإيمان. الأول معه أصل إيمان الإمام الخروج في النار. وهو موحد ولكن هو يفعل الكبار يفعل الطاعات. قلنا إن الله الأوسط الذي معه الإيمان الذي يمنعه من الدخول لأن يكون مع التوحيد يؤدي الواجبات ونسع المحضرات لكن ما يفعل أنه وحنو الصد ويتضمن هذا يعني لا بد أن يكون أن يكون معه مطلق الإيمان وزيادة فعل الواجبات وترك المحرمات وهذا كمان الواجب وأهله بالفضل على مراتب وصاحبها المقتصد أول منازله الجنة فلا النار أبدا يعني هذا المقتصد هو الذي ادى الواجهة وترك المحاروات وانتفاء الإيمان المطلق لا يزمه نفي مطلق إيمان وعلىها الإيمان المرقي الصحيب في درجة الجنات وقد يسمى الإيمان المستحب أو الإيمان الكامل المستحب يعني كانه يقول ان الناس المؤمنين ستصلة باختصار، يعني كلام الطويلات تخصوه كلمات الناس على ثلاث مرات المراتبة الأولى الظالمون لأنفسهم كما عبر الله في القرآن وهم من هم المؤمنون الموحدون المصدقون لكن قصروا في بعض الواجبات وهذا هو هذا معهم أصل الايمان هذا الايمان يمنعهم من دخول النار لا يمنعهم من الخلود اذا دخلوها لكن ما يمنعهم من دخولها قد يدخلونها وقد لا يدخلونها الطائفه الثانيه المقتصدون اصحاب اليمين هذا معهم ايمان يمنعهم من دخول النار لا يدخلونها وهم الموحدون الذين ادوا الواجبات تركوا المحرمات يدخل جنه مروحه حدهم عليهم لكن درجتهم ليست عاليه الطائفه الثالثه الذين معهم الايمان المستحب ادوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المندوبات المستحبات وتركوا المكروهات وتركوا التوسل المباحات وهو لهم السابقون المقربون كما قال الله تعالى في سوره فاطر: ثم اورثنا الكتاب الذين استطينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا الأول موحد لكن ظالم ليس بأي شيء فعل المحرمات ومنهم مقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وقف الدهاة الحد ما فعل مستوتهم ومنهم سابق من الخرافة الذين أدى الواجبات والمستحبات الناقة تركوا المحرمات والمكرهات وترسخوا بها واضح يعني هذا الكلام الطويل الكثير هذا اقتصروا بهذا كما قال الله أن الناس تقسم ثم عرفنا الكتاب الذين نصطفنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم زاد ومثبات باذن الله ذلك مره اخري هذا, هذا يسمى الايمان المرقي لصاحبه في زوجه البلاد يسمى الإيمان المستحب او الايمان الكامل المستحبات ويطلب فيه تحقيق الايمان المطلق مع الازياد من فعل المستحبات وتنقي المكروهات يطلب فيه تحقيق الايمان المطلق الايمان المطلق هو الايمان الكامل الذي ادى الوجه صلى الله مطلق الإيمان اصل الايمان الذي نحن نتكلم عنه اذا الايمان المطلق ومطلق الايمان ما الفرق بينهما الايمان المطلق ومطلق الايمان مطلق الايمان يطلق على العاصي فيقال باعه اصلبا والايمان المطلق لا يطلق على العاصي لا يطلق على اي فعل نطي ويطلق وهي تحقيق الايمان المطلق مع زياده الفعل والمحابات يطلق هي الايمان المطلق مع مع زياده مثل المحابات والتوكل والكروهات وهذا كله من وصاحبها السعغ صرت الى الى اعلى الجنات ويدل على على تلك المراتب ما هو قول الله تعالى بسم الله ثم اورثنا كتاب الذين صلينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه هذا واحد ومنهم مقتصد الاثنين ومن مسبق, مسبق بالخيرات فالاول المسلم صاحب مطلق الايمان الاول مسلم صاحب متقئ الايمان الأول هو المسلم والثاني هو من صاحب الايمان المتقئ والثالث المحسن صاحب الايمان الكامل والحبات يعني هذه الايه درسها راس بالسلام من ظالم ومن مقتصد ومن الأول المسلم ثم فمنه ظالم هذا خطاب ومن ظالم للنفسي هذا مسلم ومنه ومن مقتصد هذا مؤمن ومنه هو صاحب الايمان والثالث المحسن صاحب الايمان الكامل إن شاء الله قال الفصل الرابع الاستثناء في الايمان الاستثناء في الايمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله ويجوز الاستثناء في الايمان المطلق اتهاما للنفس وورعا ويمنع في مطلق الإيمان ترددا وشكا والجازمون بالإيمان من عوام أهل الملة مسلمون عند أهل السنه نعم الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز أو لا يجوز ؟ أنا مؤمن إن شاء الله العلماء هنا أو المذاهب فيه مذهبان مذهب له ومذهب المرجئه المرجئه يمنع الاستثناء لما منعا فاتها ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله لو قلت عند المرجية أنت مؤمن إن شاء الله أتشاك في دينك تركي في إيمانك ما تعرف نفسك انك مؤمن انا مؤمن مصدق تعرف انك كما انك تعلم انك قاره الفاتحه وتعلم انك تحب الرسول وتبغض اليهود فكيف تقول ان شاء الله تشك في ملك يمنعون معانا ويسمون ما قال ان شاء الله يسمونه الشكاكه الشكاكه تشكون في ايمانهم تشك في مالك وتعرف انك مؤمن ممنوع عند من المرش. أهل اهل السنه يقول فيه تفصيل فيه يمنع واحوال لا يمنع فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصد الشك في أصل الإيمان يقول مؤمن وكذلك أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد بالمشيئة أن أمور الإيمان متعددة والمؤمن متعددة والمحرمات كثيرة ولا يزكي نفسه ولا يجزم أنه الدماء عليه بل هو يزري بنفسه وهو أنا مقصد مؤمن إن شاء الله راع المشي راجع إلى أمور الإيمان ما ادري هل اديت الواجب؟ سأل محمد فأنا قال إن شاء الله راجع إلى العمل هذا لا معنى لا معنى معنى. كذلك قال إن شاء الله وارد بذلك التبرك بذلك اسم الله فلا حرج وكذلك قال إن شاء الله وارد بذلك عدم علمه بالعاقب ما يدل فلا حرج أما إذا قال شك في الصيام هذا واضح هذا المعنى السّتف على مودي إن شاء الله هل يجوز أو لا يجوز فيما سمعت مذهبا مرجعيه ممنوع من عم بعده قال ما الاستثمار في الإيمان هو هو قول انا مو من إن شاء الله ويجوز الاستثمار في الإيمان مطلق متى متى اتهام للنفس وورعان ويطلع ومنع في مطلق الإيمان ترددا وشكلا يجوز الاستثمار في الإيمان مطلق اتهام للنفس وورعان ومنع في مطلق الإيمان تردد شكا هذا التفصيل ما يمنع استثناء الإيمان اتهابا للنفس وورعا ويمنع في مطلق إيمان تردد وشكا والصابة كما سبق الصابة أن يجوز في الإيمان المطلق وقال اتهابا لنفسه وورعا يعني قصد من هذا أن الإنسان يتهم نفسه بأنه مقصد وورعا واحتياطا فقالهم إن شاء الله يحشى أن يكون معاد العمل، ويمنع في مطلق الإيمان التردد، يمنع إذا كان قصد التردد الشك، يمنع. قال والجاهزين بالإيمان من عوامه السنة مسلمون السنة، قال المؤمنون كذا، ويسكت عوام السنة هم مؤمنون، ومنع ذه، حذاء السنة. قال الفصل الخامس حكم مرتكب الكبير. والكبائر من أمور الجاهلية وهي من قوادح الإيمان ونواقصه ومرتكبها فاسق وفاسق أهل القبلة لا يستحق اسم الإيمان المطلق وإنما معه مطلق الإيمان وائمه أهل السنة على إثبات التبعيض في الاسم والحكم فيقول مع الرجل بعض الإيمان لا كله ويثبت له من حكم أهل الإيمان هو ثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه ولا يكفر أحد من اهل القبلة بذنب الا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان وأهل الكبائي تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت المشيئة وقد يعفو الله عنهم لتوحيدهم أو لحسنات ماحية او لمصائب مكفرة ونحوها وكل ذلك محض فضله تعالى ومن عوقب بذنبه من أهل كبائه فإلى أمد وفي النار لا يخلد نعم هذا الفصل في حكم السكر الكبير أولا تعريف الكبيرة ما هي اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة أصح في تعريف الكبيرة ما يعني هو كل ذنب وجب في حد في الدنيا أو وعده في الآخرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا مثل إيش مثل السرقة في قطع اليد هذا حد, حد كبير الزنا فيه إيش الجلد أو الرجل كبير القذف في الجلد كبير أو وعده في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. وعده بالنار إن لا يأكلنا أموالا لثاما ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا أكمال يتيم كبيرة تعد عليه بالنار القتل ومن يقتل مؤمن ومتعامل فجزاء جهنم وخلد فيها وغضب الله وعيوه له لتوعد بيش بالنار والعنى والعنى والعنى هذا والعنى الكبيرة. الكبيرة كل ذنب وجوره يحده في الدنيا أو وعده في الآخرة بالنار والعنى والعنى والعنى أضاف بعض بعضهم أو نفي عن صاحب الإيمان كان يقول رسول لا يؤمن احدكم حتى يحب الأخير نفسه لا يؤمن ولا من وجره بواقع نفع عنه الإيمان او قال فيه النبي ليس منا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجو ودعا بدعوه الجاهليه هذا هو المسكب الكبيرة هو من ايش هي الكبيره هي ما وجد حد في الدنيا او في الاخره بالنار او العنها او الغضب طيب مرتكب الكبيرة ما حكم نعم ضعيف الايمان عند ناقص الايمان مؤمنون ضعيف الايمان مؤمنون فاسق عند اهل سنة. وعند الخوارج مؤتزل كافر إذا ارتكب الكبيره كفر عندما الخوارج وحل دمه وماله يستحيل يقول خلاص يفعل الكبيره اقتره وخل ماله ومثل الكافر سبب الله والمؤتزل يوافقونهم في الدنيا يقولون في الدنيا خرج من الإيمان لكن ما دخل الكفر سمي فاسق لا مؤمن ولا كافر في منزل بنى المجلسين. وفي الآخرة وخلت يتفقون مع الخوارج واضح هذا المرجع يقولون هو مؤمن كامل الإيمان هذا طرفين قيد فكم منهم صار فيها؟ ثلاث واحد. مذهب بالمرجع مأكل كبيرة كافر حلال الدم والمال وخلد في النار هذه مخدر مؤمن كامل الإيمان عكس مذهب السنة مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان أو يقول مؤمن بإيمان فاسق بالكبيرة واضح هذا؟ المنفق يقول الكبار من أمور الجاهرية وهي من قوادح الإيمان ونواقصه يعني إذا فعل هذا الثان صار قدح في إيمانه وكان إيمانه ناقص ومركب وفاسق فاسق الزالي فاسق شارب الخمر وعقبه هذه فاسق وفاسق أهل القبلة لا يستحق بسبب الإيمان المطلق وإنما معهم فاسق أهل القبلة فاسق أهل القبلة يعني الله الرجل الوسيب الذي يتسبي الإسلام ويستقبل قبله في الصلاة والذبح والدعاء لا يستحق اسم الإيمان المطلق فاسر ذلك وإنما معه مطلق إيمان وشوفوا المطلق إيمان والإيمان المطلق مطلق الإيمان المطلق أصل إيمان مطلق الإيمان أصل إيمان المطلق الإيمان الكامل فمتكل كبيره بايهما يوصف يقال له معه مطلق يقال لهم مطلق الايمان أو الإيمان المطلق نعم شوفك بين المطلق الإيمان والايمان المطلق مطلق الإيمان معه أصله يسوى الفاسق والاصطلاع الإيمان المطلق الايمان الكامل ولا فاسق أهل قبلاة القبلة تسير تلجأ في الصلاة لا يساق ولا الايمان المطلق فاسق ما يقال مؤمن وينما معه مطلق مش سته تقول العاصي إذا قلت مؤمن سكت وفقت في المرجع وإذا قلت ليس المؤمن وسكت وفقت خواجم وتزيله إذا مش يسأل ما لعمه إن قلت العاصي مؤمن خطأ وفقت مرجح ومن قلت ليس المؤمن خطأ وفقت خواجم وتزيله إذا ما هذا يقول نقول قيد في الإثبات وفي النفس وفي الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن بإيمان فسقه بكبيرته وفي النفي لا تقول ليس المؤمن يقول ليس المؤمن وفق القواجم تجد إذن تقول ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن الحق هذا ما ترسلنا الجمال فاسق أهل قبلة الذي يتسلق قبلة فسرات فاسق هل نعطيه اسم الإيمان مطلق لا ما هو مؤمن وإنما نعطيه أصل إيمان ونقوله معه مطلق الإيمان واضحة هنا و وأئمة السنة يقول على إثبات التبعية في الاسم والحكم يكون مع الرجل بعض الإيمان. مثل السنة على إثبات التبعية في الاسم والحكم يعني مع الاسم يعني يسمى مؤمن ناقص الإيمان تبعية وفي الحكم كذلك الحكم عليه بأنه مؤمن ناقص الإيمان هيكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله. وهو العاصي ويثبت لهم من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب معه. يثبت لهم من حكم أهل الإيمان وثواب بحسب معه كما يثبت من العقاب من العقاب بحسب ما عليه. يعني تبعه. يثبت البعض تبعث الايمان الإيمان يكون مع الإنسان بعض الإيمان لا كله. ويثبت حكم أهل الإيمان وثوابهم لا كله. واضح الفرق الآن بينه. البعض البعض في الاسم وفي الحكم في الاسم يقال مطلق الإيمان معه مطلق الايمان وفي الحكم يحكم عليه بأنه إيش بأنه مسلم وإن كان عاصيا يكون مع رضي بعض الإيمان لا كله ويصدر من الحكم من حكم أهل الإيمان وثوابهم يحصل معه, معه كما يصدر من العقد وحسن عليه ولا يكفر أحد من القبله بذم إلا إذا ارتكب ما ينقض الإيمان هل يكفر لسبب الذم؟ عنده الخوارج المعتدله يكفر نعم لاهل لا يكفر يثبت لهم حكم أهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه كما يكفر لهم العقاب بحسب ما عليه هل يكفر احد ما قله بذنب لا لا يكفر لدعم السنه لو فعل المعصيه بسبب الخبر هل يكفر لا يكفر. الا يستحل روى الحلال انه كذب وكذا اذا ارتكب ما ينقض الايمان لا يكفر أهل القبلة في ذنب أبدا يفعل معصية ما يكفر إلا إذا ارتكب ما ينقص الإيمان لا يكفر أهل القبلة إلا من فعل منهم مكفرا وأهل الكبائر تنالهم الشفاعة وهم داخلون تحت رشيئة الله تعالى ودع إن الله لا أفضل واشتكبه ويأخل من ذلك يشاء إذن هل يكفر احد ما قبله بالذنب لا يكفر الا اذا ارتكب كف وعند الخوارج يكفر الناصره وعند البرج هم أهل هل هل لهم شفاعه نعم لهم شفاعه الحديث شفعه وتواتر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع اربع مرات والمره الاخيره قال الله اخذ المكان في قلبي ادنى ادنى ادنى, أدنى مثل من من واهل الكبائر لهم داخلون تحت المشير الله وقد عفو الله عنهم يسحب الكبائر لتوحيدهم او لحسرات الدماحيه او لنصائب لصائب مكفره اهل الكبائر تنالهم الشفاعه بالاحاديث الصحيحه كلها حتى داخلوا فيها وقد عفو الله عنهم لتوحيدهم او لحسرات الماحيه او لنصائب مكفره كل ذلك بفضل الله. أو يصيبهم أهوال الشدة في مقدمة الغياب، أو يصيب عذابه في القبر، وكفى. دخل عونا تسقط عقوب جهنم عن الإنسان في عشرة أسابيع. ومنها عذابه في القبر، ومنها الشدة في صيبه، ومنها عفو الله. وكل ذلك بفضل الله تعالى. ومن عوق بذنبه الكبائر فإلى أمت، وفي النار لا يخلد. من عوق بذنبه الكبائر فإلى أمت. ما معنى هذا كلام فإلى أمد من عقب ذنب في الكبائر من عقب في الكبائر كان كفرث الله والله أكرم من يعاقب لسه في الدنيا ويعذبه في الاخره يعني كفارات الحدود الكفارات ومن عقب ذنب في الكبائر فإلى أمد يعني مؤكد وفي النار لا يخلد